اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا موذرين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 فَارْتَقِبْ يَوْمًا تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَوْمَ عذاب هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَن لَّهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ كاشف إِنَّا كَاشِفٌ عَذَابٍ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ بِطَشَّةٍ كُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَمَّا قَذَفْتَنَا قَبْلُ قَامَ 141- أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا لا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا فاعتزلوني فدع ربه أن هؤلاء قوم مجرمون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 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به إِنَّ إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون مِنْ من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة أمينين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك.